وإذ قالت أمة منهم لمتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وإذ قالت أمة منهم لمتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم قَالُوا مَاذَرَةَ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ قَالُوا نَذُكِّرُ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فلما فَمَا ذُقُوهُ إِن جئنا الذين يلهون عن ذكري وإخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا لََّتَوىَّهُ أَنهُ قُلناَا لَهُكونُ كِدَةً خاسِئين لَمما تََّهُ وَأَلهُ قُلنا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ أَبَيْتُمْ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِنْ أَبَيْتُمْ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْكُمْ إِلَى يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ ان ربك لسريع الاقاب ان ربك لسريع الاقاب وانه لغفور رحيم وانه لغفور رحيم في الارض امما في الارض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 لنا وإن يأتيهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا فَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تعقلون